بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> إلى متى الغفلة عباد الله إلام. ومنادي الله يناديكم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تذكروا قوفك يوم العرض مستوحش قلق لا أخشى ياحيران، تتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين. فقد نوديت حيش باسمك حيش على رؤوس الخلائق اينا فلان ابن فلان تذكر قوفك يوما اينا ابن فلان استعج للوقوف بين يدي الله وقفة. تذكر عبد الله وقفة. أنك بين يدي الله موقوف أنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان ستقف وستسأل عن القليل والكثير عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر وقفة. عن الشباب عن المال عن كل نظر عن كل كلمة قلتها وقفة. وقفة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلقاً لاحشايا حيرانا هو النار تلاب من غيظ ومن غضاغ على العصاة ورب العرش غضبنا يشتد غضب الجبار جل جلاله يشتد غضبه على من خلقه فعبد غيره وعلى من رزقه فشكر غيره، وعلى من أسبغ عليه النعم ثم عصى. وقف، وقف، وقف، شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا, لا ظلم اليوم. وقف، يا عبادي وقفة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم ولا تظلم. وقف، وقف، ووضع الكتاب. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَقْف وَقْفَ كَذَبَكَ يَا عَبْدِي عَلَى مَثَلٍ فَهَلْ تَرَى فِيهِ حَرْفًا غَيْرَ مَا كَانَ وَقْف وَقْفَ الصُّفُوفَ إِلَى رَبِّكَ لِلْأَرْضِ عَلَيْكُمْ وَالْوُقُوفُ إِنَّهُ يَدِيعُ <تصفيق> وقد رفع الخلائق إليك أخارهم نادى الجليل خذوه يا ملائكته وأنت في عيد الملائكة قد طار قلبك واستدى رعبك لعلمك أين يرادب نادى الجليل خذوه يا ملائكته وامضوا بعبد عصى للنار عكشان أتعرف ذنبك, ذا؟ أتعرف ذنبك ذا يقول إي نعم ربي إي ربي أعرف حتى يقرره بذنوب حتى إذا رأى العبد أنه قد هلق قال أرحم الراحمين فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أخفرها لك اليوم والمؤمنون بذار الخلد سكان تسجيلات الهجرة الإسلامية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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار عباد الله الشيء الذي لا بد أن لا ننساه الشيء الذي لا بد أن لا ننساه أننا في هذه الدنيا ضيوف وأننا نعيش في هذه الحياة من أجل الاستعداد للحياة الباقية لابد أن نعرف ونعي أن العمر مهما طال فهو قصير وأن هذه الحياة مهما عظمت فهي حقيرة عند الله ولا تساوي عند الله جناح بعضة لابد أن نعرف عباد الله أن بعد هذه الحياة موت كما قال الله جل في علاه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لابد أن نعرف عباد الله أن بعد الموت قبر كما قال الله جل في علاه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لابد أن نعرف ونعي أن بعد القبر بعث وهو إحياء الموت يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير حين علمنا هذا كله فما المطلوب من الجميع فما المطلوب من الجميع المطلوب ما قال الله جل في علا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن فاستعدوا عباد الله استعدوا عباد الله واحرصوا على الخواتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه قال أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرا قلت نعم قال فتلك آية الله في خلقه حديث صحيح لأنه موافق لنص التنزيل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 لقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا وفي سورة البقرة وحدها خمسة أمثلة على ذلك المثال الأول قوم موسى عليه الصلاة والسلام حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فأحياهم الله بعد أن أخذتهم الصاعقة المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله ففعلوا فأحياه الله وأخبرهم بمن قتله قال جل في علا وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه بالبعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موت ثم إحياءهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن ميسرة ابن حبيب النهدي قال عن المنهال بن عمرو الأسد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ترجمان القرآن قال في قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه من حذر الموت؟ قال كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون. قالوا نأتي أرضاً ليس بها موت. حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، قال لهم الله موتوا، فماتوا. فلما كان بعد دهرٍ مر عليهم نبيٌ من الأنبياء، فدعا ربّه أن يحييهم. فأمره الله تعالى أن يقول أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصبًا وجلدًا فكان ذلك يحدث وهو يشاهد ثم أمره فنادى أيَّتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تغمره فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة أحياهم وهم يقولون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين فكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة لهذا قال سبحانه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لذو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دنياهم، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم، وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حدر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء القوم خرجوا فرارا من الوباء طلب لطول الحياة، فعملو بنقيض قصدهم. وجاءهم الموت سريعاً في آن واحدة. المثال الرابع لإحياء الموتى في قصة الذي مر على قرية ميتة، فاستبعد أن يحيها الله، فأماته الله مئة عام ثم بعثه. قال جل لك علا أو كالذي مر على قريتي وهي خاوية على عروشها. قال أن يحي هذه الله بعد موتها.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 قال أعلم أن الله على كل شيء قدير اختلف المفسرون في هذا الذي مر فقال علي هو عذير وهذا هو المشفور وقال هو الخضر وقالوا رجلا من أهل الشام اسمه حزقبل بن بوار قال مجاهد هو رجل من بني إسرائيل أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بغت نصر لها وقتل أهلها أما المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله أن يريه كيف يحيي الموت وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فهذه صور خمسة في كتاب الله في صورة البقرة أخبرنا فيها المولى عز وجل كيف يحيي الموتى وكذلك سيحييهم للحشر بعد البعض فإذا علمنا عباد الله أن هناك بعد فعلم رعاك الله أن هناك حشر وهو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم سمى الله ذلك اليوم بيوم الجم قال جل شأنه يوم يجمعكم ليوم الجم ذلك يوم التغابن وقال سبحانه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال جل وعلا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقتلى يوم معلوم فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله على يوم مثل هذا تأمل في قدرة الله التي تحيط بالعباد فالله لا يعجزه شيء وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الاتيان بهم إن هلكوا في أجواء الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض أو أكلتهم الطيور الجارحة أو افترستهم الحيوانات المفكرسة أو ابتلعتهم الحيتان في البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض قال سبحانه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وكما أن قدرة الله محيطة بعباده يأتي بهم حيث ما كانوا فكذلك علمه محيط بهم فلا يتخلف منهم أحد ولا يضل منهم أحد ولا يشد منهم أحد لقد أصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا لقد خالقهم تبارك وتعالى وعدهم قال جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا أما القصد من الجمع أما القصد من الجمع عباد الله فهو للعرض والحساب قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة قال جل في علا يومئذ يصدروا الناس اللي ليروا أعمالهم وقال جل في علا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء نعم عباد الله إنه العرض والحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب عباد الله أخبرنا ربنا جل وعلا عن مشهد الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب حسبك عبد الله أن تعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأرض ليتبين لك عظم هذا المشهد وجلاله ومعهابته ولعل هذا الإشراق المذكور في الآية إنما يكون عند مجيء الملك الجليل للقضاء بين العباد قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجح النم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأننا له الذكراء، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذبه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها الناقض المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هو مجيء الله أعلم بكيفيته نؤمن به ونعلم أنه حق ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نكذب به والآية تنص أيضا على مجيء الملائكة فهو موقف جليل تحضرهم ملائكة الرحمن، ومعها كتب الأعمال، التي أحصد على الخلق أعمالهم، وتصرفاتهم وأقوالهم، ليكون حجةٌ على العباد، وهو كتاب وهو كتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها قال سبحانه، ووضِع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا هذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها وهي إبلاغ الوحي إلى من أرسلوا إليهم ويشهدون على أقوامهم وما عملوه معهم ويقوم الأشهد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم، والأشهادهم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله، ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد، الأرض والسماء والأيام والليالي تأمل في قول الجبار جل في علاه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحاها والله انه لحساب شديد ذلك الذي سيحاسب فيه الانسان بالذره عباد الله يؤتى بالعباد الذين عقد الحق تبارك وتعالى محكمته العظيمة لمحاسبتهم ويقامون صفوفا للعرض عليه وعرضوا على ربك صفا ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض بغير الحق يؤتى بهم مقرنين في الأصابع مسربين بالقطران قال سبحانه وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصابع سرابيلهم من قطران وتغش أوجههم النار ولشدة في الحول في ذلك الموقف العظيم تجلس الأمم على الركب ولشدة الحول تجلس الأمم على الركب عندما يدع الناس للحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون قال سبحانه وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 فما معنى الحساب عباد الله؟ معنى الحساب بارك الله فيك أيوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في الدنيا من إيمان وكفر، واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة ثم يعطون الكتب. إما بالأيمان إن كانوا صالحين وإما بالشمال إن كانوا طالحين ويشمل الحساب ما يقوله الجبار لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليه من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن الأعمال أما نوع الحساب عباد الله فعسير ويسير ومنه حساب التكريم والتوبيخ ومنه الفضل والصفح والعفو والذي يتولى ذلك كله والذي يتولى ذلك كله هو أكرم الأكرمين وأحسب الحاسبين وأسرع الحاسبين وقيم السماوات والأراضين شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فهو العدل سبحانه لو عذب عباده جميعاً لم يكن ظالماً لهم لأنهم عبيده وملكو والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء فهو العدل سبحانه لو عذب عباده جميعاً لم يكن ظالماً لهم فهو العدل سبحانه لو عذب عباده جميعاً لم يكن ظالماً لهم لأنهم عبيده وملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء أيا ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الواحد المظل الغفور إن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر المستجير ولكن الحق تبارك وتعالى يحاسبهم محاسبة عادله تليق بمحكمته وعدله وعظمته وجلاله وقد بين لنا سبحانه في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمه فمنها العدل التام الذي لا يشوقه الظلم ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ومن قواعد تلك المحكمة أن الله لا يؤاخذ أحداً بجريرة أحد قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى بل كل نفس بما كسبت رهينا ومن تلك القواعد أيضاً إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال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 والله رؤوفٌ بالعباد ومن قواعد المحاكمة في ذلك اليوم إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين والحجرة اليوم نختم على أفواحهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال سبحانه اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين عباد الله عماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم؟ عماذا عم سيكون السؤال في ذلك اليوم؟ هذا ما سنتابعه وإياكم في الخطبة الثانية نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ووسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله ومن تقوى الله الاستعداد للوقوف بين يدي الله جل في علام عماذا سيكون السؤال؟ في ذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الأولين والآخرين اسمع بارك الله فيك اسمع السؤال وأعد الجواب بارك الله فيك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزولوا أي إلى الجنة أو إلى النار قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي، وقال الألباني إسناده حسن رحمه الله، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله، اتقوا الله، والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا تظن أن الأمر سهل عبد الله بل في ذلك اليوم يشتد غضب الجبار جل جلاله بل في ذلك اليوم عباد الله يشتد غضب الجبار جل جلاله يشتد غضبه على من خلقه فعبد غيره وعلى من رزقه فشكر غيره وعلى من أسبغ عليه النعم ثم عصاه عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر وهو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك أنا الملك قال ابن عمر والله كأني أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على العين وأنا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل حال العصاة والمجرمين في ذلك اليوم يوم يشتد غضب الجبار جل في قال سبحانه وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَمُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ قَالُوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَ فاصبحت من الخاسرين فايصبروا فالنار مثوى لهم فايصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا ما هم من المعتبي يطلبون رضا ربهم فلا يستجاب لهم فتامل عبد الله موقفك غداً بين يدي العزيز القهر، والله إنها ساعة لا يخفى على الموقنين رحمتها ولا على المتقين شدتها اللهم يسر حسابنا ويم كتابنا وثق المغازيننا زحزحنا عن النار أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار تذكر وقوفك يوم العرض حريانا مستوى فشن قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرات ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعد عصى إلى النار عطشانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانظُب عبد عصا إلى النار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبو والمؤمنون بدار الخلد سكانا قال سبحانه وكل إنسان قلمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزير وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الزجاج ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق وقال ابن كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسقة عمله فإذا ما تطويت وإذا بعث نشرت وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال ابن عباس رضي الله عنه معنى طائره أي عمله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقه منشورا قال الحسن يقرأ الإنسان الكتاب أميا كان أو غير أمي يعرف القراءة أو لا يعرفها ينطق ويقرأ في ذلك اليوم فتخيل نفسك فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت بإسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله هلما إلى العرض على الله وقد وُكِلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اجتباه الأسماء باسم أبيك فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب <تصفيق> فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرائصك واضطرفت جوارحك وتغير لونك وضار قلبك تخطبك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف فين يديه وقد رفع الخلائق إليك أخارهم وأنت في عيد الملائكة قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتق النار عباد الله ولو بشق تمره رواه البخاري تخيل عبد الله تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك في يدك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بليه كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر حسير، والأهوال مهدقة بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت قد أخفتها قد وأبداها كم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك. فأردّه عليك، فكم من عمل ظنّت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيمة، فيا حسرة قلبك. وَيَا أَسَفَكَ عَلَى مَا فَرَّدْتَ فِيهِ مِنْ طَاعَةِ رَبِّكِ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد, يحاسب يوم القيامة إلا هلك ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العر وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب متفق عليه ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح تذكر عبد الله أنك بين يدي الله موقوف وأنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان ستقف وستسأل عن القليل والكثير عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر عن الشباب عن المال عن كل نظرة عن كل كلمة قلتها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء فودُّ لو أنَّ بينها وبينه أمدًا بعيدًا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد ستُسأل عن كل صلاةٍ تخلفت عنها وهل حفظت الصرم والزكاة؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين ستسأل عن الحقوق والواجبات وأوامر ومنهيات فمنهم من يحاسب حساباً يسير وينقلب إلى أهله مسرورة ومنهم من يحاسب حساباً عسير ويدعو ثبورا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله يُدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفة أي يضع عليه سترة فيقول فلان أتعرف ذنبك ذا؟ أتعرف ذنبك ذا؟ فيقول إي نعم ربي إي نعم ربي أعرف حتى يقرره بذنوبه حتى إذا رأى العبد أنه قد غلق قال أرحم الراحمين فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته بيمينه فهذا هو الحساب اليسير أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم عباد الله، واستعدوا للعرض أمام الله جل في علاه، إلى متى الغفلة عباد الله، ومنادي الله يناديكم، اقترب للناس حسابه. اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اعلن رعاك الله أنه عند صرعة الموت لا عثرة تقال ولا توبة تنال كان خليد العصري يقول كلنا أيقن بالموت وما نرَ لَهُم مُسْتَعِدَّةً وَكُلُّنَا أَيْقَنَ بِالْنَّارِ وَمَا نَرَ لَهَا خَائِفًا وَكُلُّنَا قَدْ أَيْقَنَا بِالْجَنَّةِ وَمَا لها عَامِلًا إلى متى الغفلة عبدالله؟ أين ندمُك على ذنوبك؟ وأين حُزنُك على عيوبك؟ إلى متى تؤذِي بالذنب نفسك؟ وتضيعُ يغمَك كما ضيعتَ أمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم ولا مع التائبين لك ندم فهل بسطت يداً سائلة وهل لا أجريت دموعاً سائلة انتبه قبل أن تنادي رباه يرجعون فيقال مات حيل بينهم وبين ما يشتهون انتبه قبل أن توقف أمام الله للعرض فتقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله مر الحسن البصري على أقوام يضحكون فقال هل مررتم على الصراط قالوا لا قال أتدرون إلى الجنة يؤخذ بكم أم إلى النار قالوا لا قال علام الضحك لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون وتضحكون تضحكون ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أدوا الحقوق وتحللوا من بعضكم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار أخلصوا أعمالكم لله حافظوا على الصلوات انتهوا عن الحواحش والمنكرات توبوا إلى الله توبة نصوحة اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت وشهادة عند الموت رحمة بعد الموت يا رب العالمين، اللهم استر في ذلك اليوم عوراتنا وأمن فيه روعاتنا ثقل فيه موازيننا دحذحنا فيه عن النار وادخلنا فيه الجنة يا رب العالمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم, اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيب وبارك في أعمارهم يا رب العالمين احفظ رسائنا وأطفالنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولا أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذ من خذ لهم صنع عراضهم احتدامهم وتقبل شهداءهم وفك اسرانا واسراهم اللهم اكبت عدو وكعدونا من يهود ونصارى وحاقدين وفضح المنافقين والمعتدين يا عليم ويا خبير يا قوي يا عزيز ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غايه اللهم يخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر صندوق بريد رقم 20597 الخبر 31952 واحد هاتف رقم 8954697 فاكس رقم 8952496 الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلقاً لحشايا حيرانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلقاً لحشايا حيرانا والنار تلاب من غيظ ومن غضب على العصاة يا رب العرش غضبانة والنار تلاب من غيظ ومن غضب على العصاة رب العرش غضبانة اقرأ كتابك يا فَهَلْ تَرَى فِيهِ حَرْفًا غَيْرَ مَا كَانَا فَلَمَّا قَرَأْتَ وَلَمْ تُنْكِرْ قِرَاءَتَهُ وَأَقْرَرْتَ إِقْرَارَ بَنْعَرَفَ الْأَشْيَاءَ عَرْفَانَا Yeah.